طيب الآن ندخل على الأصول الفارقه بين أهل السنة وبين عيشة وبين الرافضة احنا تكلمنا عن ما زلنا مع الفرق الشيعية الفرق الإسماعيلية الباطنية طيب وتكلمنا عن نصيرية اليوم الكلام على الدروز الدروز اللي هما نشأة الدروز في مصر نشأة هذا الفكر الضال الكافر في مصر لكن الحمد لله أنه ما انتشر بفضل الله نحن لا نقبل الخبث كما قال النبي صلى الله إن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث هو انتشر في الشام انتشر في فلسطين وانتشر في سوريا أو في لبنان فأدرز طائفة باطنية من الطوائف الباطنية من ألد أعداء الإسلام واهل الإسلام وهم أضر الناس على الإسلام لو امتلكوا إبادة المسلمين لفعلوا ذلك من من من أساس عقيدة هؤلاء الأغرار هو أن أن, أن الحاكم بأمر الله سيرجع ليقتل المسلمين. طبعا النصارى لهم أعدى عدهم على مرتبتين المسلمون ثم النصارى ويقول الحجم أمر الله ليقطع دابر الديانات بأسرها ما في تكون ديانات بحال من الأحوال لأن الديانة لا ديانة عندهم إلا هذه الديانة يدون الله به طبعا من أجل الوقت ومن أجل أن أريد أن أنا أجمع المصالح سأجمل بلا, بلا إخلال ولا وسع وسامحوني كما قلنا الدروز هي طائفة بطنية محور اعتقاد المرتكز لهم هو المعز لدين الله الفاطمي الحاكم بامر الله المعز لدين الله الفاطمي الحاكم بامر الله الذي كان على مصر في على مصر في الدوله الفاطميه هم يعتقدون فيه الإلهية هم يتكلمون ايضا باللهوت والنسوت فهم يقولون ان الحاكم بامر الله حل فيه الاله فهم قالوا لما حل فيه الاله صار الاله إيش؟ عدما فلذلك صرفوا العبادات لمن للحاكم لأنه هو الموجود والمعدوم لا يصرف له عبادة خبل وشيطنة فوق الشيطنة وهو كفر مبين فهم يقولون اولا يقولون بأن الحاكم بأمر الله هو هو الاله وقد تجسد الله في الحاكم بأمر الله لذلك صرفوا له العبادات أيضا من أهم أبرز اعتقادات هؤلاء القوم أن الحاكم بأمر الله ما مات لكنهم يؤمنون بما يؤمن به البطنية وهي التي أسسها عبدالله بن سابة إيش؟ راجع يقولون هو غابة ليرجع راجع ذاكم يعتقدون أنه يرجع في آخر الزمان في بيت المقدس ليقتل كل ويغلق بأبواب هذه الديانات ولا يقبل الجزية ولا شيء ويستخدم المسلمين ويأخذ منهم يعني عبيدا يأخذ منهم أيضا الجزية الغرض المقصود بأنهم يؤمنون بأن الحاكم بأمر الله ما مات ولكنه غابة وإيه والصفاء يؤمنون بالرجعة وهذا أصل اعتقاد الضال فيهم وهذا كما قلنا أسسه عبد الله بن سبأ في مسألة عبادنا طالب من أجل تعطيل الدين هدم الدين بهذا تقف كذا تعبد حتى يأتيك من تنتظر النصر غير ذلك فهذا تعطيل وهذا يعتقده أبناء العموم لكنهم لا يقولون لما لما لم يكونوا ما كانوا يعتقدون في الحاكم بأمر الله ولا في غيره ولا في علي لكن قالوا القضاء والقدر فوقفوا مع القضاء والقدر وما يعوض لأن أقدار الله وهذا العلم اقدار الله تنقسم الأقسام اقدار وجوب المدفعة فيها أصل أصيف في ديننا وأقدار وجوب التسليم لها أصل من أصول ديننا فميعوا القضية ودمجوا الأمرين وقالوا ما لك في القدر إلا أن تقول إيه؟ آمنا بالله وسمعنا واطعنا لا لا ده أنت لو قلت آمنا بالله وسمعنا واطعنا في قدر قال الله الذي أفعله لك لابد أن تدفعه أنت ما آمنت حقا ولا سمعت قطعت حقا بل عارضت عارضت ربك النافع ودخلت في الجبر ودخلت في إيش؟ في الجبر وعرضت صدمت الشرع به بالقدر وليس لك ذلك انت لابد ان تنظر بعينين جميلتين عين للقدر وعين للشرع للشر فهؤلاء لتعطيل الدين قالوا ننتظر من يرجع كما الاخرون ينزلون على عند الاسترداب السرداب يخرج يا محمد يخرج يا محمد لا حتى يخرج وإن شاء الله يخرج عليهم بإذن الله الشيطان الرجيم يأكل منهم من يأكل وهم بعد ذلك في نرجه معه بإذن الله إلا أن يهديهم الله, الله للإسلام الإسلام نسال الله هدياتهم الإسلام الله مهدي للاسلام الإسلام الله مهدي اللهم الإسلام الله يا رب الله مهدي الجميع من الإسلام يا رب العالم من أبرز الاعتقادات أيضا لهؤلاء الدروز أن دينهم ليس فيه أعمال ما في عبادات دينهم اعتقاد فقط وهذا يدلك على ان كأن المرجئة يشتمون منه منهم بعض الروائح يعني دينهم اعتقادات فقط ما في شيء اسمه أعمال يعني هو عندهم الدين يسمى الدين الروحاني وحتى أن هذا الدين الروحاني لا يعلمونه لأحد إلا بعد الإيه إلا بعد الأربعين لهم سن معين ما عندهم شيء اسمه عمال لا صلاة ولا صوم ولا حج كما سنبين أنهم يستبدلون به أشياء عندهم الدين اعتقادات فقط وأنهم يعتقدون في الحكم بأمر الله وأن الله تجسد فيه ومسألة اللهوت والنسوت التي يؤمنون بها فهم عندهم فقط إسقاط التكاليف لا تكاليف عندهم وإباحة كل شيء لا صلاة لا صوم لا شيء من ذلك لكن هي بعض الاعتقادات وأيضا هذه الديانه التي عندهم والاعتقادات عندهم سرية بحته. لا يذهلونها بحال ما حولهم وافق اليهود في هذا سرية بحث يقولون لا حتى لا على ما بما نحن عليه ذاك لا يدعون أحد هذا ولا يعلمون حتى الصغار عندهم ما يعتقدون إلا بعد الأربعين حتى لا ينتشر هذا فيعني يتكالب عليه الأمم أن هذه الديانات ديانات ليس فيها حتى العقلاء حتى الذين يعني هم من من من أجمل الناس ثقافة عندهم لا يؤمنون بهذا بالاعتقادات هذه يعني يقولون هذا ضعف عقل من يقبل مثل هذه الاعتقادات وطبعا معلومة أنهم الآن في لبنان وفي سوريا وورئيسهم من صاحب الحزب ال التحرير الحزب مش لا ولد جمبلات ومن قبله ك كمال جمبلات والآخر هؤلاء هم هؤلاء هم حزب حزب الشيطان حقه هؤلاء دروسهم حزب الشيطان حقا أيضا من ذلك أنهم يقولون بالتقيع يبطنون ما لا يظهرون من أجل أنهم يخشون عن يعني من أهل الإسلام إذا علموا منهم بالكفريات التي يبطنون فيحدث فيهم المقتل العظمى عندما يعني يتمكنون منهم من ذلك أيضا بأنهم يرون ينظرون إلى أهل الإسلام بأنهم أضل, أضل خلق الله يقولون أهل الإسلام هم أضل خلق الله ثم يقولون وأضل أضل أحقر البشر هم من علماء هؤلاء علماء أهل الإسلام فشوف العداء وضارية كيف يعني يعادون الإسلام يقولون هؤلاء هم أحدى الأعداء وهم أضل البشر على الاطلاق يقولون يتعبون أنفسهم بصلاة وصيام وليس فيها تمت فائدة بحال من الأحوال وأضلهم من؟ الائمه الأربعة والثوري وابن عيينه وعلماء الحديث هؤلاء الام الاربعه والثوري وابن عيينه وغير هؤلاء من الأماجد من علماءنا يقولون هؤلاء هم اضل يعادوهم معاداه تم يقول الأربعة هؤلاء هم أضل أضل البشر على على الإطلاق نعم يعني قد حددوا للناس مسألة استقامة العبادات لله ده لف وكيفية الديانات وأظهر العقائد الصحيحة فلذلك الأعداء واضرية لأمسال هؤلاء أيضا هم كما قلنا ينتظرون ينتظرون في حياتهم عندما يعيشون مع ناس ينتظرون اليوم الموعود ببرجوع الحاكم بأمر الله ثم يبدأ الحاكم بأمر الله فيقتل مقتلة عظيمة في أهل الإسلام ويقتل مقتلة عظيمة في النصارى ولا ديانات لا ديانات لما يقولون ضلال البشر في الديانات وبعضهم الذين حششون وغير حششون الذين يقولون بأن الدين هذا أفيون الشعوب فالغرض المقصود يقول لا ديانات يأتي الحق بأمر الله في فيعمل المقتلة العظيمة فترمن النساء وتسبى النساء ثم بعد ذلك لا دين ولا قبلة ولا شهادة لأنهم يقولون نحن ننتظر يوم الذي سيأتي وتهدم الكعبة انتقم الله منهم يقولون ننتظر يوم الذي يخرج فتهدم الكعبة والكعبة حقاً هتهدم متى؟ على يد هذا الإفريقي على يد هذا الحبشي الأسود عندما يسرع على كتاب الله ولا يكون في الأرض أحد يقول الله،, الله ما دام أهل الإسلام على وجود في الأرض لا أحد يستطيع أن يمسها قال أنه السلام لا تزال طائفهم ومتع الحق الظاهرين لا يدرهم من خلفهم ولا ولا من خذ لهم أيضا من ذلك أنهم يعني يعتقدون كما قلنا في بعض علمائهم وبعض من أسسوهم كلمات يعني نحن ننأب أنفسنا على التقسيم الذي قسموه والكلام على مسألة اللهوت والنسوت لا يفدنا في شيء أيضا من ذلك بأنهم كما قلنا يعادون أهل الإسلام وعلماء أهل الإسلام ويقولون لابد من مقاتلتها اولاء بالقلب اولا ثم المقاتلة بالبدن عندما عندما يخرج الحاكم بامر الله من ذلك ايضا انهم يقولون بالتناسخ من العقائد ايضا التي يعتقدونها انهم يقولون بالتناسخ ومعنى التناسخ انهم يقولون بانه قلنا دائما في فرق الباطلية عندما تقول يعتقدون التناسخ يساوي لا بعث لا قيامة لا حشر يعني هو الآن كأنهم يقولون سق النجاة لك لا حشر أنت لا تحشر وتقف بهذا الله ولا يسألك عما فعلت فهم يقولون بالتناسق والتناسق معناها أن الأرواح تنتقل ايه اسمه التقميص عندهم في قميص آخر يخرج من قميص زيد إلى قميص عم فهم يقولون بالتناسق يقولون الأرواح تنتقل ولذلك عندهم أيضا هذه فكرة مؤصالة عند البطنية أن الثواب العقاب متمثل في ايش في هذا التناسق بانه لو كانت طيبة ستنتقل في جسد طيب وهذا النعيم وان كانت شريرة فتنتقل في جسد شرير وهذا العقاب إذا لا ثواب ولا عقاب ولا قيامة لا ثواب ولا, ولا ولا قيامة فهم يقولون كما قلنا بأن الأرواح تتناسخ وطبعا هم يعتقدون في الاسلام أو تتناسخ الأرواح تتناسخ في إيش؟ في العجموات نعوذ بالله من الخزلان ففي عقائدهم الاصليه يقولون بالتناسخ وانتقال الأرواح وأيضا يرون بأنهم هم أهل الجنة أهل النعيم يعني إذا تنسخوا الروح امتذب إلى الأجساد الطيبة والبقية البقية هم أهل النيران أيضا يعتقدون بأنهم شعب الله المختار في فيهم خليط من اليهود والهندوكية وأيضا التخريفات الفلسفية فهم يرون أنهم هم شعب الله المختار هم شعب الله المختار لذلك أنت ترى الكثير منهم موجود في فلسطين في الأرض المحتلة وأكثرهم أخذ الجنسية اليهودية اكثرهم الجنسية الجنسيه اليهودية في هذا الباب هم يرون أنهم شعب الله أنهم شعب الله المختار وأنهم على حق وأن أرواحهم لا يجوز أن يعني تتناسخ لكن عندهم اعتقاد بأن الخمسة الذين يعني أنا بغض الطرف عن الكلام عنهم هم الرؤساء الخمسة أن أرواحهم ذهبت إليه الى سور السين العظيم خلفه خلف سد يأجوج ومأجوج والارواح الطيبة من هؤلاء لا, تت... لا تتناسخ اشوف هم قسموا الناس بقى من... حتى من عندهم هم الأرواح الطيبه عندهم لا تتناسخ هي تذهب فين؟ تذهب مع هذه الارواح بيلعبوا في في دورات علمية عندهم أو أدرات... دورات بقى أشوف دورات إيه عندهم خلف السور السين العظيم فهم يقولون هذه الارواح التي هي الطيبة لا تتناسخ الأرواح الخمسة عندهم الرؤساء فإنها تكون خلف سد السور العظيم وأيضا الأطهار منهم أيضا يكونون معهم حقا أنهم يحرمون الزنا لأمر الأمور معينة نعم يحرمون الزنا وأيضا يمنعون إيراث البنت البنات وليس عندهم حج الحج عندهم خلوة في منطقة في لبنان يذهبون خلوات معينة يكون هذا هو الحج لهم ولا صلاة ولا غير ذلك ولا يتعلمون هذا الدين إلا بعد ال وهم كما قلنا يعني يقولون نعد انامل يعني الصبر على حتى خروج الحاكم بأمر الله عند بيت المقدس عندما يقتل هؤلاء الكفره الفجره عندهم الدروز أعد عداء أهل الإسلام، الدروز هم الذين يقولون أضل أهل الأرض هم أهل الإسلام وأن هذا الدين لابد أن ينمحي من على وجه البسيطة فهم يتكاثفون لمحو الإسلام وأن لهم ذلك قد قال الله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون رأيت كيف الرافضة هم أعداء عداء الدين هم أضر الطوائف على على الإسلام إن شاء الله يعني قاربنا على الانتهاء من أمثال هؤلاء. وسنتكلم عن طوائف من هؤلاء الطوائف الذين هم أقرب الناس لأهل السنة الجماعة وهم الزايدية. ثم ننتقل لأبناء العمومه وبهذا نكون قد برئت ساحتنا فضل الله أننا وفقنا الله للكلام على الأصول الفارقه بين أهل السنة وبين طوائف أصول طوائف أهل البدع بأسرها والله على يعني الموفق لكل خير وبر أقولوا قابلي هذا واستغفر الله لي ولكم ولزاكم الله خير وجزاء